يا بويه والله ما ظنيت بلاج الثيشو في الراس تلايا هبطش تنزف ومن لما كسر الاضر راس وينك عنك الاكبر عنك العباس وين جسمك الغالي لجل تاخذني باللحظات عن عيونك يا نور العين خلني بمسح دمومك وبحجي لك عن غمومي لجل تحجي لي غمومك يريت الموت أخذ روحي وجعل يومي قبل يومك ولا أبقى بعد عينك يتيم بولية العدوان قلت قلبي يا بنتي رقية والله لا تبشي فدالت يا بعد عمري وفي دين زنب حسين راضي اندبح وانرب ولا تنظر اليكم عين ولجهل دين الهدى يسلم جري يستوي ميدان سؤالك يا نظر عيني على العظاس ولا كبر قمر هاشم على الشاطئ بعمد فتها متكور وشبيه المصطفى الغادي بالسيوف العدة والدر وحتى الطفل عبد الله على صدر ذبحات ابوي ترضى من بالك تتشمت علي الناس توضع عمتي زينه تدخل مجلس الرجال كل ما تحكي يشتمها قاعدين من غيره والاحساس توضب حبل يتقيد علي السجاد والنسوات يا بويا العمر ماريدة على الدنيا العفب ليك صارت موحش الدنيا من فارق نيم حياك واخذ راسك بحجري واخذ روحي يا بويا وياك حلانك خذني ما أقدر أحيش بغربة وبحرمان يا ابنتي لاوض وغند الله كل ما تشمت الأشراء اللي, اللي صار في زينب على عمر قبل غصار ودا عديد شت المجلس دشوا عليهم هالدار واذا بتقيد السجاد قبل فارس الفرسان يا لحبتك والله يا بنتي زلزلت صبري ما اقدر على فراقك تعال يا بعد عمري موتينت على راسي و الله على الصدر تعال نروح لامي و ابويا وجدي على الشان وفى بيتي مخجتي الطفل الى, الى الباري بعد موتي ما أريد أن ظلم ونضأم يتي ما تطلبك طلبة وانت كافل ليتا ما أريد كربلي قبري ما أريد القبور بشام ما أريد ابتعد عنك رجيتك توصي الدفاء انت بكر بلي قبرك كعب يصير للزوار تطوف البشر والأملاك تتزود من الأنوار واني بغربة يدفنوني عنك يا أبو الأحرار وحتى بدفنتي ما أحد يجيني غير غن روخه <تصفيق> یې بتصير جنى بالدعوة ولا ذكر املاك السما تخبط وتصاد من هليل النهار والزوار يتعنان لك من صاير الامصا فيبكونك ويبكوني لجل يرحمهم الرحمن